عايزين انشاءت تاني تاني طيب ان شاء الله عز وجل تاني حرم الله سبحانه وتعالى السحر لانه جريمة ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة المؤثرة سحرا بل جعلها سحرا حلالا فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراء وكما استمتعنا بالأمس من الشاعر الصديق معنا اليوم شاعر وأديب وخطاط ورسام فلك أن تقول أنه شيخ فنان ولذلك سأقدمه ليقول شعرا وسادعوه بالبسيون فليتفضل المشكورة تكبير تكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادعوكم الى ان تصدقوا الشيخ اكرم يعني خدوا ديا وانسوها الله يرضى عليكم لكن انا قبل ان اقول شعرا لي انا محروق قلبي الحقيقة حرق كبير قوي، لان حتى الان انا مش عارف احنا بنتكلم على ايه عن الاقصى ايه هو الاقصى هذا سؤال اريد ان اطرحه على حضراتكم هل هو ابو ابا صفرة ذهبية ولا ابو ابا فضية ابو ابا فضية احسنت مين يأجد الابا الفضية ما شاء الله هنا والله كلكم غلط والله ما انتو عارفينه وده اللي حارق قلبي ايها الاحبة ان احنا قاعدين نهتف وعاعدين نتكلم وعاعدين ننشد على شيء لا نعرفه المسجد الاقصى ايها الاحبة هو غير ما في بالكم تماما ليس قبة الصفر الصخرة اللي هو بالقبة الذهبية وليس الجامع اللي في الطرف هناك الجامع المرواني لكنه شيء اخر تماما مختلف عما تتخيلون مصور بصور ما بين هذا السور مسحته 144 الف دونم 144 دونم 144 الف متر مربع فيه اكتر من 55 مسجد هل تتوقعون هذا؟ اكتر من 55 مصلع قبة الصخرة مصلع للنساء الجامع القبلي مصلع للرجال هناك الجامع عمر وهناك المصلى المرواني وهناك الاقصى القديم غير اربعين مصطبة مساحة مكشوفة زي المكان ده كده وفي محراب اربعين مصطبة تعد اربعين مسجدا يصلي فيها الناس داخل الاقصى حضراتكم تعرفوا يا القبة الصفراء. يا القبة الفضية وكان الله بالسر علينا وده والله يا اخواني اللي واجع قلبي صدقوني انا اراقب الموقف انا اراقب الموقف وارى اقول اكثر هؤلاء لا يعرفون ما الاقصى فكيف يحمون وينتخون لشيء لا يعرفونه كنت اكلم فضيلة الشيخ وجدي قلت له اكبر اجتماع قمة في العالم في تاريخ الانسانية عقد في المسجد الاقصى حين اجتمع انبياء الله من لدن ادم صلى الله عليه وسلم الى محمد صلى الله عليه وسلم في قمة نبوية ربانية سماوية ليسلم الراية لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول له انت صلبنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه هذا سلطانك يا محمد وانت المسؤول عن بيت المقدس مش انت ورثة محمد صلى الله عليه وسلم انتم مسؤولون عن بيت المقدس مصريكم وقطريكم وسودانيكم واخيرا فلسطينيكم لكن احنا خلناها قضية فلسطينية زي ما فاضلت الشيخ وجدي قال اتمنى من حضراتكم اليوم وفي كتاب عملاه دار دوحة الخير عملاه عن المسجد الاقصى اتمنى انكم تروحوا تشوفوا فيه كم قبة وفي كم باب وفي كم مئذنة وفي كم محراب وفي كم سبيل وفي كام وفي كام وفي كام لانكم ستكتشفون انكم امام يعني عالم كبير خفي عن اذهانكم وعدمت تقولولي لي الاقصى الاقصى الاقصى الله المستعان هذه مسؤوليه على حضراتكم واسمحوا لي ان اقول بعض التخريف الذي اسميه شعرا في بعض الاحيان كان لي زميل فلسطيني أعمى كان معي في الجامعة وكنت احبه حبا جما كان اسمه ابو العز عليه رحمة الله ورضوانه فرقت بيننا الايام ثلاثين سنة ثم رأيته في الدوحة ورجع ومات رحمه الله تبارك وتعالى هذا الفلسطيني كان دائما قلبه مشتعل رغم عماه مشتعل بحب فلسطين كان يعد يهذي بحب فلسطين كتبت حكايته حكاية ابي العز الو... وانا بكلم واحد من اولاد الصغيرين بيقول لي حكي... احكي لحكاية يا بابا والدمع تألق في الموقين رجاني ابتاه اريدك ان تحكي لي قصة ربما احكي لك يوما عن عاشق بعد بيت المقدس لكن دعني يا ولدي مع قلب المسقل الآن أبي الآن أبي الآن أبي احكي لي قصة يا ولدي يا أبتي قلت له طيب اسمع احكي عن أعمى العينيني ولكن كل خلاياه بصائر وعيون جرم دق بحجم وريقة ورد لكن جوانحه تخفي ليثا رقة طفل شوقا وحنين كالزيتونة مد جذورا تطرب تطرب رغم الغربة ونوى الاحباب وترسخ السمة بأرض جنين يأتي الليل فينظر بعيون القلب فينظر بعيون القلب إلى النجمات يغازل دريا دار على آفاق فلسطين ويناديه يناغيه يحلفه بالله بمن خلق الأشواق بأن ينقل شيئا من جمر القلب إلى الطرقات إلى النبعات إلى نبتات الخردن والشومر والجعد، أوف أوف هات الورك هات الكلام تكتب عن الشوك والألم تكتب عن اللي بالنفس كلمي بايدي تنبس نفس انجعت ضرب الشمس على مدار بير البشم يا غزة انا ملهوف واللون مسودي يا يافا انا ملهوف والله انهرى تبدي بدي دوى من اللوف ولا من الجعدي اهمس في قلب ابي العزي تعزة ففي المنفى لا زيتون ولا تين في المنفى لا شيء سوى العلقم لا شيء سوى الاغضاء على الضيم ومضغ الحصر يصرخ في وجهي صمتا والله ولو شنقوني لو سحلوني لو غرسوا في الاحشاء سكاكين لا انسى ابدا ابدا ابدا ابدا, أبدا ارضا ازهر بالقلب بها نوار النصرين وتفتق بالروح غياض ورياض وبساتين يغلبه الوجين يغلبه الوجد فيصرخ من اعماق الروح يناجي اجفان اللوفي واهداب الشومر شومر شومر يبوثو الحرير تهدولي والله دموعي من الفراكب تهطلي يا هل درى بعد التماتي سوا يا هل درى كلبك لغيري تحولي يلي على صدرك غفي وارتاح عود الشوكران ونعست على تشتفك قطوف عنبة الحي ببعث سلامي من الصبح كابل الوذان عراس كزاعة وحضون مرمغية لطلع فوق راج جبل عالي منك حذكرني اصيح ريتش يا غربة تموت بقرصة الحي ريتش يا غربة تموت بقرصة الحي وارجع على الديار واتشوع بين نوار السليح وعنوك الرباط تتمايل عليا ومضى خلاني في الدرب وراح غاب عن العين غاب عن العين ولكن له في القلب جذورا وقرارا راح يشعلها نارا يزرع بركانا اسفل كل شجيرة ملأ الايدي احجارا ملأ صدور النسوة في بيسان اوارا حرك في الناس رماد الامال صرخ بمر الحق وقال إن كنا لا نملك أسيافا مما يلمع في الأعيار الوطنية مما نسي أريج الدانات وصام عن التهديف وظل طريق الحرية فلدينا الحق وناصرنا الحق تعالى فانتفضوا فانتفضوا واشتعلت جنبات الضفة نارا هدموا دار أبي العزي وقلع التينات ودفنوا معه احلام الشومري وسنين التيه ولدت زوجته يسرى اربعة توائم وامتلأت بالثورة ارجاء جنين عاد كياني من هذه التهويمة فوجدت صغيري قد غاب عن الوعي سحبت غطاءا ومسحت بكفي خدين من الدمع ثالى وبكيت قصيدة ثانية ايها الاحبة أسميتها قصيدة ثانية اسميتها جن الحجر الدنيا كلها تنطفض على صنم يفجر او على مال يسرق او شيء يهرب واحد زعيم عربي قال عن الاقصى مجرد مسجد عندنا منه كتير ايه يعني لما يتهد عندنا منه كتير ماذا لو هدم ايش المشكلة غموا على القضية وضللونا حتى اعتقدنا ان الاقصى مختصر في القبة او في الجامع القبلي فقلت لو كان ممياء لثرنا لو كانت مثالا لغرنا لو كان شيئا من عقار او نضار او جواهر لو كان يصلح ان يدس الى سويسرا في حسابات الاكابر لو كان يقبل ان يؤمم او يخصخص او يصادر لو كان يورث او يؤجر او يثمن في المزاد اعيب حاجة اجد عندي حاضر ياخو بس إحنا إن شاء الله إحنا هنصلي بعد صلاة العشاء بعد ما ننتهي إن شاء الله شن بس البعض بدأ ينزل فبعد ما ننتهي سنصلي سنصلي جماعة كل الموجودين جماعة إن شاء الله لو كان ممياء لثرنا لو كان تمثالا لغرناء لو كان عرقا سمينا أو غنيما لو كان شيئا من عقار او نضار او جواهر لو كان يصلح ان يدس, أن يدس الى سويسرا في حسابات الاكابر لو كان يقبل ان يؤمم او يخصخص او يصادر لو كان يورث او يؤجر او يثمن في مزاد لو ظننا انه ارث لنا من عهد عاد فاذا ستنفصل الرؤوس اذا لزلزلت النفوس اذا لجيشت الجيوش من الحدود الى الحدود اذا لعبئت الجنود واعلنت حرب ضروس لكنه الاقصى وما الاقصى انه مبنى عتيق عندنا منه الكثير انه مبنى عتيق عندنا منه الكثير عفى عليه الاسودان خربة ملقى بانواع العناكب طلل قديم غيرته يد الزمان فلما البكاء على الطلول لما البكاء على تراث لا يحبذ لا نحبذ ان يعود يكفي اشترارا لامجاد الجدود زهئنا بقى يكفي اجترارا لامجاد الجدود لما العناء ودوشة الراس وموقف تختفي في جنحه كل اشكال السخافة حسبنا بعض التفكر والحصافة منتهانا ان نندد في الصحافة حسبنا بعض الاماسي والاناشيد الباكية والاحتفال باسمه دبكا واشعارا ورقصا حسبنا ان نطالب باستعادته شكبا وتنديدا وانكارا ورفضا يا صديقي انه الاقصى وما الاقصى ما قيمة الاقصى في ام في امة تستعذب النوم على قصف المدافع عن عرضها المسلوب تأبى ان تدافع امة ترى الموت لله تغفيلا ونقصا يا اخي ماذا ترجي من مواد ماذا ترجي من مواد لو كان ينفق في حسابات الاشاوس والحمات المنصفين لو يرتضيه السادة الغر الجهابذ في واشنطن او بطوكيو واليونسكو او بموسكو او بحلف النات حلف العناتر والكمات الناصرين لو ببال ملهمين الخالدين في ديار العرب التي شبعت شخيرا واحلاما كواذب لو ببال الغر مر لاختفت لاختلفت وقائع لو ارضعونا حبه لو افهمونا فضله لو درسونا انه شرف وضائع لو حفظونا في المدارس انه محراب كل الانبياء لو حفظونا في المدارس انه صلة البسيطة بالسماء لو لقنونا حبه لو عرفونا شكله لو افهمونا سره لو انهم لكنه الاقصى صديقي وما الاقصى مجرد بنية اضحت خواء مجرد بنية اضحت خواء في أمة تلهو وتلعب في, في مظافات العزاء في أمة لا تنتخي تصحو وتسكر في الشتات حمقاء تكفر جهرة وبكل أقداس السماء داست حقوق الله دوسا بالحذاء يا أخي ماذا ترجي من مواد؟ ماذا ترجي من مواد؟ ما علمونا سيدي ان اية ذرة من ارضه نفس ابيه ما علمونا سيدي ان اية نفحة من عطره روح زكية ما علمونا ان ارواحا ترفرف حوله عبر العقود السود في زمن القعود ترثي وتلعن من اضاعه تشتكي من ارخص الشهداء ثم خانوا ثم باعوا ما علمونا سيدي انه مفتاح مكة والمدينة ما علمونا أنه إن يسقط الأقصى سيسقط خلفه الركن اليماني والحطيم وزمزم وربوع مكة والمدينة والبقيع عار مريع عار فظيع ما علمونا سيدي أصلوا فينا الخور جذروا فينا الخدر أرقصونا دبكونا نومون أقعدون جهلون جبنون جوعون روعون أجهدوا فينا العزائم أدخمون بالهزائم أجهدوا فينا العزائم أدخمونا بالهزائم أفهمونا أنه قبة صفراء أو, أو مبنى معنكب أغرقونا بالأناشيد عن الثورة والنصر المؤزر عن سلم وعن صلح وعن جهل مركب وأصروا أن نبيع وأصروا أن يضيع وأن نضيع لكنه يا سيد الأقصى لكنه يا سيد الأقصى لكنه أرض الرباط لا يزال به وبأكنافه خيل مسومة وأطفال أبابيل خيل مسومة واطفال ابابيل في ارض غزة ارض عكا ارض يافا والخليل فوق المكبر والجليل وحجارة السجيل في الايمان اقوى من اباتشي ان البيادر والازقة والمخيم كلها رحم لتنجب الافذاذ الكاتبين لكل ايات البطولة لا تزال مصانع الإقدام والعز المسلح بالرجولة أرضه يا سيدي حبلة أرضه يا سيدي حبلة بألف مزنر ومجاهد يحمل فوق كفيه الكفن داسوا قيادات العفن داسوا قيادات العفن في كل فجر سيدي يولد ألف قسام ألف عياش وألف حوتري وألف من يهزأ بالمنية يطلع ألف ياسينة وألف مرمش وألف ريان وألف ألف هنية في كل فجر سيدي يرسم وجه مشعل على الجدران والأبواب والصدور إنهم يا سيدي نار ونور انهم يا سيدي نار ونور انهم فوق الخدر انهم جن الحجر انهم يا سيدي يد القدر انهم اقسموا بالله حقا ان يعود قد صدقوا وبايعوا يا سيدي انهم داس القيود انهم اقسموا بالله يجب ان يعود رغم انف الجانين فه twisted رغم انف البائعين وح behand Initially انه ح Review انه حدما وحتما سيعود ان شاء الله تهذened ايها تكبير, تكبير. ثورة ثورة اسلامية ضد الهجمة الصهيونية. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد بدأ يعود.